ولا تنفع الشفاعة عند الله الا لمن ادنى له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العليم الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أُمَنَّا إِيَّاكَ عَلَى هُدًى أَوْ فِي ٱضْلَٰلٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ رَبّنَا سُبْحَانَكَ مَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا مِنْ حَقٍّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ ٱنحَقَّتْ بِهِ شُرَكَآءُ أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انك الاكاء ست للناس بشرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الموعد ان كنتم صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون وَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قُلْ يَمْجُنُ دَاوُدُ إِلَى بَعْضٍ قُلْ يَقُولُ الَّذِينَ اصْطُفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَنَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ